وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً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 إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبى لا بثينة فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميم وغساق جزاؤه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 اتخذا الى ربه مآبا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا